والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، وما أولئك هو يبصور، والله خلقكم من تراب، ثم من نطفة، ثم جعلكم أزواج.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 ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتؤوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لا تبور